اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فنستكمل إن شاء الله تعالى حديثنا حول التعليق على الحديث الخامس عشر وهو حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء وكنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي عن حكم مس الذكري والاستنجاء باليمين وبيلنا أن الموافقة للأدلة هو تحريم مس الذكر والاستنجاء باليمين وان كان جمهور العلماء على القول بالكراهة ومنهم من فرق بين المس بدون مباشرة النجاسة والمس مع مباشرة النجاسة فكرها الاول وحرم الثاني وله وجه من النظر لكن عموم النهي يقتضي التحرين الا بقرينه والقرين عند الجمهور كما قلنا في اللقاء الماضي ان هذا من باب الاداب والنواهي في الاداب تحمل على الكراهه لا التحريم ثم تكلمنا بعد ذلك عن هل يكره مس الذكر باليمين مطلقا او حال البول فقط الظاهر والله تعالى اعلم انه حال البول فقط سواء قلنا بالتحريم او قلنا بالكراهة على قول الجمهور واذا استنجى بيمينه لغير عذر اثمى ويجزئه هذا الاستنجاء خلافا لابي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى وتوقف بنا الحديث عند إشكال وجواب هذا الإشكال فالإشكال كما ذكره بعض أهل العلم أنه نهي عن الاستنجاء باليمين وعن مس الذكر بها فإن استنجى باليسرى لزم منه مس الذكر باليمين وهو منهي عنه وإن استنجى باليمين وقع في النهي فما المخرج من ذلك يعني إنسان يحتاج إلى الاستجمار بالحجار فهو بين أمري إما أن يمسك ذكره بيمينه لأمري يكون الحجر في يساره فيمر بذكره على الحجر الذي في اليسار فهذا يكون قد مس الذكر بي اليمين او يحدث العكس ان هو يمس او يمسك الحجر بي اليمين وعند اذن قد يباشر النجاس حال الاستنجاء فماذا يفعل قال النووي رحمه الله تعالى الصحيح الذي قاله الجمهور انه يأخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره ويحرق اليسار دون اليمين فان حرك اليمين او حركهما كان مستنجيا باليمين مرتكبا لكراهة التنزيه فبعلا على القول بالكراهة ونسبه الحافظ في الفتح لإمام الحرمين والغزالي والبغوي ثم قال ومن ادعى في هذه الحالة أنه يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء وخطأ النووي رحمه الله قول من قال يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويحرك يساره لألا يستنجي باليمين لأنه منهي عن مس الذكر باليمين صلعان رحمه الله تعالى في تعليقه على شرح ابن ذقيق قال وثمت صورة, صوره أيسر صورة على المستجمل من كل ما ذكر, ما ذكر. وهي أن يمسك الحجر بإصبع يده اليسرى أو يمسك رأس ذكره بها ويستجمر وعليه فعل الأكثر من الناس لكن هنا بنقول لا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها فما تيسر فعله ولكن يحتاط لنفسه ويكتهد أن يمس يمسى ذكره بيمينه ولا شك أنه إن أمسك الحجر بيساره ولم تمس يمينه بيمينه إن أمسك الحجر بيمينه ولم تمس يمينه النجاسة فلا تفريب عليه ولا حرج وهذا صح من أن يفعل العكس طيب الحديث تعرض تعرض لمس الذكر فهل يقاس الدبر على الذكر او نقول ما حكم مس الدبر باليمين المس وان كان منصوصا على الذكر لكن لا يلحق به الدبر قياسا والتنصيص على الذكر لا مفهوم له ولكنه من باب التغليب أنا قليل. أنا قليل. ده كلام بحزم. كلام بحزم. يبقى نقول هنا <تصفيق> مس, مس الدبر هل يقاس مس على مس, مس الذكر ام لا, لا. المنصوص, المنصوص عليه في الحديث, الحديث مس, مس, الذكر. مس الذكر لكن هل يلحق, هل يلحق به يلحق الدبر ام لا, لا. لا. لا. الظاهر والله <تصفيق> تعالى اعلم انه يلحق به الدبر <تصفيق> قياسا, قياسا. والتوصيص على الذكر يبقى خولنا لا يلحق به الدبر قياسا لا هنا خطأ ليست مذكورة أو لا وجود لها نقول المس وإن كان منصوصا على الذكر لكن يلحق به الدبر قياسا والتوصيص على الذكر لا مفهوم له ولكنه من باب التغليب قال ابن حزم رحمه الله النهي عن الاستنجاع باليمين خاص بالدبر ويرى أن مسح البول باليمين جائز وعلنه بأنه لم ينهى عنه وإنما نهي عن الاستنجاء باليمين ومسح البول لا يسمى استنجاءا يبقى كأن ابن حزم رحمه الله تعالى خالف في هذه المسألة في أمرين الأول ان الحديث جاء نصا على الذكر وهو هو قال بمطلق تحريم, تحريم مس الذكر. الذكر سواء بشر مجاسة أم, ام لم يباشر, يباشر. ولكنه يباشر بعد ذلك, بعد ذلك, ذلك. رأى, رأى ان, أن مسح البول بي اليمين جائز. جائز لانه لم ينهى عنه وانما نهي عن مس الذكر ونهي ايضا عن التمسح بي اليمين او الاستنجاء بي اليمين حجته ان مسح البول او مباشرة البول لا يسمى استنجاءا فلهذا الكلام صحيح والغير صحيح اولا قول مردود لانه نهي عن مس الذكر وهو يبول ناهيه عن مباشرة البول من باب اولى لان كما قلنا قد يحتاج الى مس الذكر حال البوت لكن لما يمنع من مباشرة النجاسة فهذا اولى من مجرد مس الذكر الذي قال به ثم هل يسلم له ان مسح البول لا يسمى استنجاءا يعني هل الاستنجاء خاص بمسح الغائض فقط ولا يشمل مسح البول ومسح الغائض طيب هذا يدفعنا الى النظر الى اصل النجو في اللغة اذا رجعنا الى اصل هذه الكلمة في اللغة وجدنا من معاني القطع من قولهم نجوت الشجرة اذا قطعتها وفي الاستنجاء من البول ونحوه قطع له والمسح الذي لم يره ابن حزم استنجاءا هو بحد ذاته قطع وازالة بالنجاسة فلا مانع من تسمية مسح البول استنجاء حتى من الجهة من جهة اللغة فالظاهر والله تعالى اعلم ان الدبر يقاس على الايه الذكر, الذكر ولكن هذا مقيد حال بحال حال البول, البول وحال الغائط طيب, طيب. هل, هل فرج المراه, هل فرج المرأة هل كذكر الرجل في المنع من, من, المس المس من المس او ما هو حكم مس فرج المراه باليمين الحديث ورد في مس الذكر باليمين يمين. قال العلماء رحمهم الله رحمه التنصيص على الذكر في الحديث لا مفهوم له يعني ايه لا مفهوم له يعني من قلش ان الحديث ورد في الذكر اذا خلاف الذكر يجوز مس بي اليمين بمعنى المفهوم بل فرج المرأة كذلك وانما خص الذكر بالذكر, بالذكر ل... نعم نعم لكون الرجال في الغالب هم المخاطبين والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما قصه الدليل إلا إن حزم رحمه الله تعالى قال في المحلة أيضا هذا الذي يتفق مع ظاهريته ومس المرأة فرجها بيمينها وشمالها جائز واستدل بالظاهر وأن النهي او ان المنهي عنه هو مس الذكر لا فرج المرأة وكل ما لا نص في تحرينه فهو مباح لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم وبحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيرهم دعوني ما تركتكم ولكن يقال الله عز وجل قال ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه لان ما الفارق بين مس الذكر حال البول ومس الفرج حال البول هل لا تفرق طيب اذا اذا هنا مس الذكر لان صلى يخاطب الرجال والنساء شقائق الرجال فاذا يدخلنا في الحكم مع الايه الرجال بالتغليب المعروف قال ابن دقيق العيد رحمه الله قوله السلام ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يتناول القبل والدبر وقال الصلعان معلقا هذا ظاهر الحديث يعني خلافا ليه ابن حزم اللي اعتبر ظاهر الحديث خلافا ليه ماقي وقد خالف الطيبي فقال لا يتناول المسح الدبر وهذا النقل من الصلعان خطر او سهو او تصحفت كلمة المسح كلمة المس الى مسح لان لو قلنا بان هنا لو رجعنا لكلام الحافظ في الفتح وطبعا هو بينقل عن الحافظ ان كلام الطيبي بيذكره مين الحافظ نص الكلام في الفتح أن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر والنهي عن المس مختص بالذكر وتعقبه الحافظ بقوله وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود هذا كلام الحافظ لكن زي ما قلت يمكن أن يكون الصنعاني قصب المس وتصحفت إلى المس لكن أحببت عن أن أنبئ إليها لأن لا يقال أن الصنعاني قال كذا هذا فيما تعلق مسألة المس طيب قوله سسلم ولا يتنفس في الإناء المراد به على ما قال ابن دقيق العيد رحمه الله إبانة الإناء عند إرادة التنفس لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقدر للغير وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير لعيافته له قال الصنعان وقد يقال أيضا وهذا النهي للتأدب لزيادة المبالغة في النظافة نقله عن الحافظ رحمه الله تعالى فيه الفتح. الفتح. إذا, الفتح. إذا أراد الإنسان أراد أن يشرب والإناء على فيه, فيه وأراد أن يتنفس فليبعد الإناء عن فمه ثم يتنفس ثم يعود يستكمل شرابه بقية كلام الحافظ في الفتح اللي هو وهذا النهي للتأدب لزيادة المبالغة في النظافة إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريه فيتقذر بها هو او غيره عن شربه وفي معنى هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نهى رسول الله سلام أن يتنفس في الاناء أو ينفخ فيه رواه ابو داود والترمذي وابن ماجا واحمد والبيهقي وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد ودى المعنى إلا ذكره مضقيق في حديث أبي قتادة وأما حديث أنس في الصحيحين وغيرهما طبعا واضح من الأحاديث الثلاثة التي ذكرناها فيه النهي عن التنفس في الإناء حال الشرب طيب كيف نجمع بين هذه الأحاديث وحديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبس سلم كان يتنفس في الإناء حديث أبقى هذا صريح في النهي وهو فين؟ في الصحيحين والحقيقة طبعا هنا لأن الحديث الذي معنا سيقة لبيان آداب الخلاء وإلا لو كان مذكورا لبيان آداب التنفس للازم أن يؤتى بحديث أنس بعدها, بعدها ان ده متفق عليه وده متفق عليه. عليه طيب ليه صاحب العجة اتى بحديث ابي قتادة ولم يأتي بحديث انس وده في الصحيحين وده في الصحيحين لانه ساق حديث ابي قتادة ضمن ابواب اداب الاستطابة او قضاء الحاجة وبالتالي ما تعرضت المسألة التنفس طب احنا الان امام هذا الاشكاش ولا يتنفسوا فيه الانا وحديث وعند. انس كان النبي صلى يتنفس, يتنفس في الاناء فهل ينهى النبي صلى عن شيء ويفعله, ويفعله. واذا حصل فكيف الجمع بين الحديثين ها تضت مش لو قطعنا بان دي العله عله النهي احنا بنقول دي حكمه من حكم التشريع إنما, انما الحكم يدور مع, مع علته لا مع حكمته. مع حكمته لان قد تكون هذه هي الحكمة وقد لا تكون قد نصيب في معرفة حكمة الحكم وقد نخطئ وقد تكون مسألة عبدية فلكن العلماء يكتهدون وربما يصيبون وربما يخطئون صحيح ان نفس السلم حتى كان اذا بصت يعني تسارع الصحابة الى ذلك وجوههم وايديهم ببصاقه صلى الله عليه وآله وسلم فبالفعل هذا لا يستقدر من لكن لا يصلح الجمع بحكمة قد تكون صائبة وقد تكون غير صائبة من قال لك كده؟ من اللي قال لك النفس السلام أن تنبي يقرأ علماء في السحر, في السحر. أثبت العرشة ثم منقش, منقش. أول أبناء تقول أنك كده ممكن تقع في اسم الكذب, في الكذب اللي اللي على رسول الله من حيث لا تدري احذر أن تقول كان نفس السلام يفعل كذا أو قال كذا وانت, وانت لا تقطع بيطع. بثبوت هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تكلمنا فيها قبل ذلك من قال ان النبس سلم يفعل المكروه اصلا الظاهر ان النبس سلم لا يفعل المكروه لبيان الجواز لان مقامه صلى الله عليه وسلم يأبى ان يفعل ما ينهى عنه غيره لان للبيان وسائل اخرى ممكن يبين بالقول وممكن يبين بالاقرار تبقى مدية إشكال لما يبقى أحدثين حديث في, في الصحيحين ظاهرهما التعارض وما نعرفش نجمع بينهم يبقى نستاهل بقى اللي يحصل الآن لنقول لك أن الأحدث متعارضة وبيضرب بعضها بعضا مدين ها ايه هو القول طيب زك الله خير هو عمان طبعا نحب تمشط بس الأزهان فضل طيست على بابها الظاهر هذا هو أقرب الأقوال في الجمع بين الحديثين كده من أقول حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيرهما أن نفس كان يتنفس في الإناء فإنه محمول على أنه كان يتنفس في حالة الشرب من الإناء يعني كان يتنفس ولكن بعيدا عن الإناء نعم. فكأنه قال في الفتح فكأنه يعني البخاري أراد أن يجمع بين حديث الباب اللي هو حديث أبي قتاد المذكور معنا والذي قبله اللي حديث أنس لأن ظاهرهما التعارض وده كان من فقه البخاري رحمه الله تعالى إن لو وجد حديثان ظاهرهما التعارض يأتي بهما هذا بعد ذات لبيان وجه الجمع بينهم حتى احيانا كان يذكر الحديث اللي فيه نوع من الوعيد الشديد او الرجاء الكبير ويأتي بعده مباشرة بحديث فيه تخويف يعني مثلا عندما اتى بحديث البغي من بني اسرائيل التي سقط كلبا فشكر الله عز وجل لها فادخلها الجنة اتى بعده مباشرة بحديث دخلت امرأة النار في هرة حبست قاله دا من فقه البخاري رحمه الله تعالى لان حديث فيه بيجعل المرأة على قمة الرجاء فممكن يتحول الى الاتكال على ساعة عفو الله تبارد وتعالى فيقصر فيه العمل يوم يأتي بعضي بحديث مخوص كحديث يقول المرأة النار فيه هر فهنا الحفظ بيقول فكأنه يعني البخاري اراد ان يجمع بين حديث الباب وهو حديث النهج وحديث انس لان ظاهرهما التعارب اذ الأول صريح في النهي عن التنفس في الاناء والثاني يثبت التنفس فحملهما على حالتين فحالة النهي على التنفس داخل الاناء وحالة الفعل على من تنفس خارجه فالأول على ظاهره من النهج والثاني تقديره وكان يتنفس في حالة الشرب من الإناء في حالة الشرب من الإناء ولكن خارج الإناء وداء الجمع بين الحديثين ويؤكده ما رواه المثنى الجهني قال كنت عند مروان ابن الحكم فدخل عليه ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فقال له مروان اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النفك في الشراب فقال له ابو سعيد نعم فقال له رجل يا رسول الله اني لا اروى من نفس واحد فقال له رسول, رسول صلى الله عليه وسلم فابن القدح عن فيك ابعد القدح عن فيك ثم تنفس قال فإني أرى القذاة فيه قال فأهرقها رواه مالك ومن طريقه الترمذي وأحمد وغيرهما قال في الفتح واستغل به لمالك رحمه الله على جواز الشرب بنفس واحد في المحل الاستشهاد لا اشبع لا اروى <تصفيق> لا اروى ب... من نفس واحد فسكت النفس السلم عن ذلك فكأنه اقره على ان يشرب من نفس واحد قال واخرج ابن ابي الجواز عن سعيد ابن المسيد وطائفة وقال عمر بن عبد العزيز إنما نهي عن التنفس داخل الإناء فأما من لم يتنفس أي داخل الإناء فإن شاء فليشرب بنفس واحد وهذا تفصيل جيد قال ابن عبد البر في التمهيد وقد رويت آثار عن بعض السلف فيها كراهة الشرب في نفس واحد وليس منها شيء تجب او ليس فيها شيء تجب به حج وهذا في الحقيقة لا ينافي أن السنة أن يشرب بثلاثة أنفاس فإن ذلك جائز لهوة الشرب, الشرب بنفس واحد جائز وهذا أفضل لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول سلم يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ رواه مسلم رحمه الله وإذا طبعا يوضح حواية البخاري أنه كان يتنفس في الإناء لبعذا كان يتنفس بعيدا عن الإناء حال شربه صلى الله عليه وسلم وفي حديث, وفي حديث ابن حتى عباس حتى المذكور النهي عن النفخ في الإناء وعن, وعن التنفس أيضا يبقى هنا حتى لو كان الشراب ساخلا فلا ينفق فيه ولكن يتركه يبرد وقته وقت الذي يحتاجه لهذا الأمر, الأمر. وفي حديث أبي سعيد أن نهي عن النفخ وكذا في حديث سهل ابن رضي الله تعالى عنه أن نفس المنهى أن ينفخ في الشراب وأن يشرب من ثلمة القدح قال في المجمع وفيها عبد المهيم ابن عباس ابن سهل وهو ضعيف لكن له شواهد يحسن بها وثلمة القدح الكسر في حرف الإناء ودل الحديث على النهي عن النفخ في الإناء وهذا أشد من التنفس ولذلك فرق بينهما حتى لو احتاج إلى تبريد الشراب فيبرد بأي طريقة إلا النفخ لأنه إذا كان مجرد التنفس منه عنه فالنفخ إيه؟ فالنفخ أشد هذا ما يتعلق بالحديث الخابس عشر لننتقل الى الكلام حول الحديث السادس عشر إلا إذا كان نعم فين؟ أي ذبيحان؟ اه يعني عشان الجلد لا هذا لا يكون فيها ولكنه يكون بين الجلد واللحم من موضع يسهل عليه مساله السلخ فهذا الحقيقة لم اجد احدا تعرض له حتى في باب الذبائح فلست أدري هل لم يكن موجوداً أنا ذاك أم لا لكن هنا العلماء الذين ينظرون إلى مسألة تيسير الأمر إذا كانت بالفعل بيسر على القصاب أو الجزار يعني المسألة السلخ ولا يترتب عليه مفسدة بالنسبة للذبيحة فلا حراج لأن الأصل الإباح لا هي الثلمة هي موضع الكسف وأنا وقفت بعض العلماء الألمان على مبحث في هذه الجزئية قالوا إن آلاف البكتيريا تتجمع على موضع الكسر من ثلمة القرن وبالتالي إذا وضع شفتي على هذا الموضع ربما دخلت هذه البكتيريا إلى جوفه ففعلت ما فعلت وجعلوها من الإعجاز ال علمي لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مالو. هو نفس النفق في الشرق لأن هذا من ذلك والقضية كما قلنا إنه ممكن تخرج أشياء يتقذر بها الإنسان أو ربما يكون في بعض الأشياء يعني المرض في جوفه فينتقل بهذا النفخ الى الطعام فيتأذى به الغير وطبعا مسألة الوقاية خير من العلاج هي معروفة في الشريعة باسم سد الذريعة نعم. والله سواء هذا أو ذاك احنا لدينا الحديث النبوية ظهرت الحكمة أو لم تظهر ولكن ظهور هذه الأشياء يعني يجعلنا نزداد يقينا مع يقيننا بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا لأن احنا أنا قلنا ده العلماء لما نظروا فيها قالوا ده حكمة, حكمة التشريع إنما النبس صلى لم الله عليه وسلم لما نهى لم يخص إناءك إناء إناء إناء من إناء غيرك, غيرك. فقال, إيه؟ فقال إيه ولا يتنفس في الإناء سواء كان بتاعك خاصة أو, أو, أو, أو, أو لاك ولغيرك فالأصل وقف مع النص حتى وإن كان العلماء على لوب إنه قد يتقذر هو به في وقت من الأوقات وسواء تقدر أو لم يتقدر النهي عندنا هو المقدم النصي والله طبعا هذا يتنافى بالفعل مع آداب الشراب اللي هيأتي الكلام فيها طويلا إن شاء الله في موضعها من هذا الكتاب بإذن الله تعالى إنما الحديث سيق هنا لبيان آداب الاستنجاء أو الاستطاق